ومن قال بان يعني كرهه ان يذكر الله سبحانه وتعالى باسمه المجرد فذكر يا لطيف يا لطيف لكن الله باسم مجرد في اقول بين العلماء قال ان تقول يا يا حكيم يا الله هذا فيه جواز لكن ان تذكره باسم مجرد هكذا الله, الله الله الله الله فيه اقوال بين العلماء بين مجوز ومنع ولم يرد من من سندينا من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 أعمالكم ليس فيه جوازه مطلق سأل نذكر ما يجوز إن شاء الله في, في هذه مسألة فوق عيش تقدر تقطع صلى عنده جواز عندكم شما عطر للجول شما عطر للجول طلع عريحة قهرتنا شما شو عطر شوفوا شما شو عطر لمشي وشري وشي ند الله رحمه الله دين هذا بيته الله سبحانه وتعالى آه آه نحن نده ديره جمال جي قال لي غير إصلاح ما ننسي واحد امام صاها في الصلاه صاها في الصلاه شنو نقولوا احنا سبحان الله ياك نسبحوا له باش نبهوه نقول الله واذا كانت امراه تصفق لكن ندير ما فهمش ندك له معه وهذا الكلام نتكلموا معه لا يصلح تعمدنا الكلام تعمدنا احنا باش نتكلموا هنا علاش تعمدنا باش نصلحوا له الصلاه لانها لاصلاح صاء الفتح على الغير بذلك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 شارب, ف... شارب كثيرا كل... كل مرة شارب ثم شارب بطلت بطلة صلاةه لأنك كثرة السهوية تبطل الصلاة قل كثرة السهوية تبطل... تبطل الصلاة نعم السجدان <تصفيق> خليه وتلخر القي يعني تعمد القي تعمد القي إذا تعمد القي, ألقي أثناء الصلاة حشي واحد كلا وخلت أه... تخمة أخذته التخمة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 قال الحافظ أبو الفض قال يجمعه في أصابعهم أنا يمقيدر ها ها ها حتى ذا أمر أصابع دير كم فيملأه في راحة يده فإذا زاد ذلك عن الحد واستطاع أن يمسح ذلك بالماء يرجع بالوراء دون أن يلتفت عن القبلة فيمسح ثم يعود فيتمد في الصلاة بشرط بشرط أن لا يدوس نجاستان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 والسجد تعمد. تعمد زيادة السجود أو السجد هنا إذا لاحق سجدات المسبق إذا لاحق سجدات مع الإمام سجد الأخيرة واشتحسب له الصلاة لا رطرت هذه الصلاة يجب أن يحرم من جديد يجب أن يحرم من جديد إما أن يلحق من سجدات من سجادة الفر أو يلحق واحد سجدات من سجود السهل قبل الذي عند الإيمان فلحق ذلك السجدة قال هذا لا يجزئه الصلاة يعني إذا قام يجب أن يحرمه من جديد على قول الفقهاء فقهاء مالك ولكن واش إذا دخل الإنسان مسبق ولقى الإيمان في السجدة الأخيرة واش يبقى واقفة سنة حتى يساري الإيمان قال نحن نقول إن شاء الله باش تأذن الباركة يدخل في ذلك السجدة فإذا سلم الإيمان قام وأحرمه من جديد قام وأحرمه من جديد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 لكن إذا دخل واحد ولقى الامام في التشهد الاخير ما لم يسلم الامام لا يجوز له ان يكبر تكبيره الاحرام ينتهي لماذا لاننا عاصم يقول اذا اقيمت فلا صلاه الا التي اقيمت وذنه ين صريحا العاصم يقول اذا اقيمت فلا صلاه الا التي اقيمت معناه لا صلاه الا التي اقيمت حتى يتحلل منها الجميع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 لماذا قال يتبطل الصلاة ويذكر الفائتة؟ قال لأن وقت الفائتة الأضيق من وقت الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فليصليها وقتها يذكرها فذلك وقتها معناه لما ذكرته ولا ذكر الوقت ماشي وقت ديال العاصر ولا وقت الظهور الذي فاته نعم كذكر البعض وفوقت كذكر البعض قال إذا ذكرت صلاة في صلاة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 من شك في ركن بنا من بناع اليقين بناع اليقين أي من شك في طرك ركن من شك في طرك ركن بناع على ما استقال شنو اليقين هو النقص دائما هو النقص دائما لأن الشك عن signaling ثلاثة عن الشك والظن والاعتقاد واليقين الشك في خمسة وعشرين l'yقيning وخمس وسبعين في المائة الخيبة والظن في خمسين ديال l'yelled l'y profitable ديال آآ آآ والاعتقاد في خمس وعشرين 95 milhões وخمس وسبعين ديال l'y impatinge وخمس وعشرين في واليقين مائة بالمائة متأكد أو شكوم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 تكافأ تكافأ الدليلان في الدرجة قال بعض أهل العلم إذا تكافأ الدليل سقط بهم للسدلال وهذا القول طبعا فيه نظر إذا تكافأ الدليلان سقط بمسدلال وقال سقط بهم للسدلال ماشي سقط معهم لأنهما صحيحا ما بعض يتم صحيحا يمكنش السقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لا هذا غالبه إن شاء الله غالبه <تصفيق> هيا دوى المشكلة حليلا تخبروها التبع للعشاء بصح بصح لديك حسان له التبع للعشاء إن شاء الله هذا بالنسبة لقيادة مسألة مهمة لأنك توقع لا توقع مهمة نعم ينشي حاجة يخرى <تصفيق> <تصفيق> شين مسجد وصافيزين وردوكي الصالة تخلوص حلوان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 تتقياك تتقام جوج جماعات تتقبلوش صلاه تتقام الجماعه, تتقنجو تتقنجو الجماعة المسجد العتيقه تيكون في هذا المساله وهذا عنده اصل في المذهب عنده اصل كيديروه كي مثلا بعض الناس اللي كيجيو كي بعادين أو حرفيين او كذا وهذه مساله مهمه إن شاء الله ولكن ماشي نفس الامام اللي خصو يصلي ميهم ان الانسان اذا صلى الفرض ما خصوش يعاود يصلي اماما يقدر يصلي مأموم شي مشكل ولكن أن يام جماعتين في وقت واحد لا يجوز ان شاء الله نعم كاين شي حاجه اخرى نعم من غادي يقوم من غادي يقوم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 آية مكساف الشمس أو كسوفها لما, لما تعدني لما تعدني نعم لما تعدني وفي رواية جوج قال لم تعدني والثانية لما تعدني وأنا فيه وهمتين وهذا ما يسمى عتابه إنما يسمى مساءلة ترقيق لتحصل فوائد الدعاء نعم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 إلا أنها لما تجزد تنعرف بأنها من من من آيات الله في الإنذار من آيات الله في الإنذار اهتزاز الأرض تتهتز بارح وقيل اهتزاز النظر بشي جوش فصلة ستة على سلم رختر هذه ظاهرة كونية منهار خلق الله الأرض ظاهرة كونية فيها اهتزاز ولكن إذا زاد الاهتزاز حصل الزلزال ولما تجزد درجة ديالورة يصل إلى درجة الدمر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 والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف بنه دقيق العيس صاحب أحكام الأحكام في شرحي عمدة الأحكام دم من عمدة الأحكام؟ دم الحافظ المقدسي بن قدامى الله أود بنا مش يقرناه بن قدامى المقدسي عنده عمدة الأحكام شرحها سينة الدقيق إنه هو هذا الفقه الحنبالي نعم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 هو أن تعبر عن المعنى بأكثر الألفاظ والإجاز أن تعبر عن معنى الواحد بأقل الألفاظ والمساواة أن تعبر عن المعنى بألفاظ مسوية للمعنى مساوية فمن الإجاز قول ربنا تبارك وتعالى ولكم في القصاص حية هذا إجاز تعبير عن المعنى بأقل الألفاظ نعم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 الفسوه هو خروج الريح بغير صوتين والضارة هو خروج الريح بصوت دوان الفو وتبطل الصلاة بالسهوي سيدة... سيدة حمد بن الصدق رحمة الله عليه لما مش انفاس في عصبه كتب فيه الفسيف سفا هو فاسي سوما لله وتبطل الصلاة بالسهوي المفضي الى زيادة المثل في الصلاة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 موجود وكلاهما صحيح ان شاء الله امام ابن حنبل ليس في الضحك حديث صحيح اما التبسم فلا يقطع الصلاه ما لم يكن كثيرا لحديث جابر المتقدم مرفوعا نعم ومن موطلات الصلاه عند لم يكن كثيرا الا اذا كان يتبسم في صلاة كلها خرج عن كونها قد حصل له بعض الخشوع الا أن يكون هذا التبسم طبع فيه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 أنا كنقول غد نقول في, في, في الأذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله تقول لي لماذا؟ قل لأنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول وأنا أشدت حبا مك رسول الله ونقول أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله يجي واحد أخر ليظهر حبه أكثر يزيتي حاجة قل لي الأذن عبو في الأذكار التقفي خارج العبادات قل لي بغتي داخل العبادات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 يمكنش مثلا ان نوقف على راسي نوقف على راسي وندير رجلي على شي واحد يقول ليش كدير نقول له كنصلي لا يجوز هذا صح نوقف على راسي ربما فيه التخمه واخا ما نسول داك الشيء العباده ان نعبد الله إلا بالجنس الذي الذي شرع لنا ما انا ما جوزه الإسلام ان نعبده به فندخل في الصلاه مثلا ندخل في الصلاه نوافي خصني نصلي جوج جوج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 مثلا دبا القرآن الكريم ترتيب دياله ترتيبه لمنزل واش سورة البقرة ينزلت اللولة؟ لا هي مدنية سورة العلق ينزلت اللولة ولكن سورة العلقين يلقوها ما اخر ومدينب سورة الفتحات ثم سورة البقرة ثم هات الترتيب كذبا ترتيب ديال تلاوة ماشي ترتيب النزول ترتيب التلاوة ترتيب النزول بوحده ممكن عتدو احنا ترتيب جابر بن زيد التابعي ترتيب قل ديك القصيده ديال تقريب المامون بكيلوها 68 على وفق النزول من تلا قا ونون المزملون المدثرون والحمد تبت كويرات للعلا علا هكذا نظم الترتيب الترتيب التلاوه بحال اللي عندنا المصحف هذا واش ترتب هذا توفقي ولا توقيفي واش نقدروا حنايا نغيروا ترتيب السور مثلا نرتب واحد على حسب ترتيب النزول كما فعل عبد الجابري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 كل بدعه ضلاله كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي هي كل ضالت في النار اي لكن بشرط يقابل البدعه باش ماشي تشوف شي واحد كي يدير في النار لا اذا ثبت انها بدعه وتكون انت عالم بالبدعات تكون عالم بوصف البدعات لا تقول ان هذه بدعة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 ووقت الذكر أذيق من وقت محدى حديث أن اسم مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فليصليها فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري لذكر أحيان تذكر هذا يستذيوه لنبيه وأقم الصلاة لذكره وقرأ أشد ذن وأقم الصلاة للذكرى تحقق من الذكرى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 هذا الملوء غاية أم لا وسيلة وسيلة إذلك لو اتخذ الناس أموالهم وسيلة لا مفتقروا لو اتخذ الناس أموالهم وسيلة أي وسيلة تحقيق العبادات لا مفتقروا مطلقا كيفش لا مفتقروا لا يحس الفقير بفقره لا يحس الفقير بفقره الفقر أرأى لا يكون في الجيب يكون في القلب إنسان الذي يحس الفقر في نفسه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 الناس المسلمون يطلب منه ان يغتنم ليحقق يحقق القوه في الدول الاسلاميه باش يحقق القوه ديالهم تكون عندهم قوا في الدول الاسلاميه لكن ان يجعل ذلك وسيله لتقويه لتقويه الدوله ان واحد الناس غادي يكون كامل عندهم فلوس و كامل كذا والصلاه ما تتصلش يقاموا الصلاه الذين اليها هذا قلنا لكم قل ان في الصلاة لا شغلة اقل من لا خيرة, لا خيرة في شغلين يلهي عني الصلاتي لا خيرة في شغلين يلهي عني الصلاتي أنت حولت ديك الساعة حولت المرجو منك المرجو من أدائي هذا الواجب إنه إلا ربع ساعة ولا عشر دقائق وإنت عندك خمسة عشر ساعة على رأسك ماشي مشكلة سيد ربتي يقول لك أعطي لي صلاتك هذا العدد ماشي أيها يعني خمسة عشر دقائق للصلاة هي اللي تفسد لك الحياة؟ لا فتجعل كسبك كسبك لكسبك أي كسبك المال لكسبك الثور فقال لكسبك الصلاة قال الفقهاء بدقائق الصلاة لماذا لأنها إن صحت حسائر صح العمل بحول الله تبارك وتعالى ما يقول شيء أحد صلو صفي كماء هذا غلط قال لك صلي كماء يصلي غي صلي لأي صلينا يغي صلي ما يقول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 اتقاه موسى عليه السلام السماء سماء السادسة فقال ما فرض عليك ربك قال خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فسل التخفيذ فإني خبرت بني إسرائيل قبلك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وفعله يشترا فوضع عنه خمسا ورجع قال ما صنعت قروه سألت وربه ووضع عنه قال ارجع إلى ربك فسله التخفيذ فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنه خمسا حتى بقية خمسا فالما جاء إلى موسى قال بقى بقية خمسة قال ارجع إلى ربك فساله التخفيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي ووجه الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما رجع كي نزل له خمسة القول له خمسة يرجع عنده غزول كاملين فيرجع إلى أمته بغير صلاة بغير هدية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 هوكين جيتو ديجو يا اسلمنا ناضوا يدوا يمكن مسافرين وناضوا يديروا يمكن مسافرين وناضوا يديروا الجمع العشاء يمكن يديروا يديرو جمع تقديم انك اتوقع ان الله ومع المغرب ان شاء العشاء يديروا جمع تقديم هذا نفهم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 لأنها هوتر النهار فلا تعاد ولكن إذا عود المغرب ما عايق يكون صلى استدر ركاعات عم نعود برطي قول صالة مفصولة ما كنش استكين ثلاثة ثلاثة لكن إمام مالك قوله له دليل وجدناه من, من أقوال الصحابة أنها لا تعاد المغرب كونها هوتر النهار ولا تعاد العشاء إذا كان من صلىها قد صلى الوتر بعدها إذا أوتر هنا هذا وطر الليل كان وتر النهار والمغرب ووطر الليل فإذا صلى العشاء وحده ثم أوتر بعدها فجاء المسجد فوجه النجس قال لا يصل معه حتى لا يفسد وطره. وطره هذا أيضا في أقوى من العرب قال في أثماني وابعين قول كان في القائع أيضا فيها 48 قاموا في صفاتهم ما يبطل ما لا يبطل ذلك ما بغناش ما ندخل فيها باش ما نشوشوش على الاخوة هذه هادي تفريعات يسمى تحريرات المذهب او تحريرات الفقه اذا كنت تلقى اننا بزر التحرير ما كان قدراش نذكرها اننا اذا ذكرناها على الناس ادخلوها تقول له مسائل خلافية كذا وهذا صعبا مسائل خلافية تقالوا والسائل العماتي ان شاء الله اما اذا صلى الانسان خلف المسلم.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 اللحية دياله تبارك الله وراج المسلم. المسلم وإن ظهرت منه المعاصي وإن ظهرت منه المعاصي وإن ثبت أنه عاصم أنه ارتكب معصية أهلا يجوز صلاته خلفان يجوز صلاته خلفان إنه مسلم إذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كره أن تصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد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 انه عندهم امام خاص ما ما كيجي يمكن كيجي من السرداب كيمشي يتلاقى بسيدنا المادي المنتظر <تصفيق> شي واحد المنتظر في 12 د الليل قلت له المادي المنتظر كيعيط في الفجر ماشي في 12 د الليل المسخوط والله <تصفيق> قال لي شنو قال لي عمر قلت له المادي المنتظر تباي. قال لي احمد قلت المنتظر دي شي بلاصه ما المنتظر <تصفيق> هذا وان شاء الله. هذا إن شاء الله لا يجوز مطلقا, لا يجوزه مطلقاً. هذا فيه في بالبلاء اذا شاف شي حاجه ولا في الدار ديالو مخبا اما يعاود باش يقول انا انه وقعت وقعت, وقعت هذا لا يجزها ان شاء الله العلماء مطلقا ابدا ما شي حاجه كثير شي حاجه غادي يتخربق و بالمصادقه يسمعوا القصص عفوا لا ماشي مشكل لان الوردو لا يحد بعادد هو منافس اي مش مشكل ان الورد ليس فرضا فهمت الورد ماشي فرض ولكن إذا ما حصلوش القشوه في الورد يقرا من الورد نشاته نشاته او يؤخره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 لا تقربوا الصلاة وأنتم شو كارا هكي يكون نعاس فيها إذا يقدر يقول شيء منصبه ممشي يا هديك يقدر ينقق من رضوك لا فيك نعاس في نعاس فيك الجوع مشي تأكل فيك شو عدو الإسلام الإسلام لا يلزمك بالتبتل لا يلزمك بالتبتل لأن التبتل إذا كفورة أدى إلى التبتل معناه يغطر الأعمال كلها فليصل لأحدكم نشاطه كما قلنا بصلاح أسلم إذن الورد ان شاء الله لا يلزم الإنسان نفسه بوردين يزاحم, يزاحم أفعاله الأساسية من صلاتين وقرآنين وغير ذلك هذا الورد, الورد إذا كان بذكر إسمائيل الله تبارك وتعالى وذكر أدعية وقراءة صورة فإذا لم يحصل لهم فيه الخشوع لأن أصله من الوردين أن يروض نفسه على إدراك الخشوع فإذلك علماء الذي يعطيه الورد مثل الشيخ أحمد ونزروق يقول عنده عدة صابرين ممتاز بالنسبة للطلبة يقول الورد ينتقى بشوي بشوية بشوية بشوية إنه رياضة على شبال اللسان يتشغل بالذكر فيرتبوا اللسان يرتبوا بذكر الله ما عندك ما يشغلك إنه تشغل نفسك بشي الورد إنما شي هيدا رقيتين الناس كي يتشاركوا في نظرها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 كيما المؤمن اذا يدوز خلف الماموم ولا امام الماموم ولا هفا هذه لا ولا عليه ان يدرس السطره هناياك درس السطره المفهوم انك اذا قدام السطره لا باس ولا إذا حلت بين مؤمن وسطرته ما من السطره اما انت الان اذا دوزتي قدام الانسان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 يعني بشيمر قدام قدام المصلى ان شاء الله وهذا سترة الامام سترة للمأموم أقول قول هذا نعمل الحاجة شي حاجه انت ما تقول شي حاجه لكم لهذا الله لي ولكم الحمد لله بعين. نعم